هذه الأبيات تتعلق بثلاثة أنواع من أنواع أو من طرق التحمل الثمانية وهي آخرها لأن طرق التحمل والأداء ثمانية وقد سبق أن مر خمسة منها هي السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ والمناولة والمكاتبة والإجازة وهذه التي معنا هي بقية الثمانية وهي الإعلام والوصية والوجادة الإعلام والوصية والوجادة والإعلام هو أن يقول الشيخ لتلميذ من تلاميذه هذا روايتي او هذا حديثي عن فلان ولا يقتل ذلك بإذن له بالاجازه ما قال ارويه عني او أذنت لك أن ترويها عني وإن أخبره مجرد إخبار مجرد إعلام هذا رواية عن فلان وليس معه إذن وليس مصاحبا لهذا الإعلام إذن للذي أعلم بأن يروي عنه ذلك الحديث او ذلك الكتاب هذه اختلف فيها العلماء منهم من قال بأنها لا تصح الرواية بها لأن هذا مجرد إعلام والإعلام لا يدل على الاذن ومنهم من قال إنه يصح الرواية بها بل لو صرح الشيخ بالمنع من الرواية فإن الرواية تصح لأن الرواية مبنية على الأخبار ومبنية على اخباره بأن هذا روايته فلو سواء أذن أو لم يأذن فإن الرواية تصح بل حتى لو مع الحضل الذي هو المنع وقال لا تروي عني او لا يروى عني يعني هذا الحديث ما دام حدث به او ما دام ارشد اليه ودل عليه وقال ان هذا من حديثي فانه يروى عنه ويحدث عنه هذا هو الإعلام الذي هو الطريق السادس من طرق التحمل الطريق السادس من طرق التحمل الإعلام وهذا هو ما قاله العلماء فيه في اعتباره وعدم اعتباره طريقا من طرق الرواية فمنهم من منع لعدم الإذم ومنهم من أجاز لو حصل المنع لو صرح بالمنع من الرواية عنه فإنه يروى عنه فإنه يروى عنه لأن هذا اخبار عنه بأنه بأن هذا الحديث عنده فتجوز روايته تجوز روايته عنه الطريق الثاني من الطرق الثلاثة والسابع من الطرق الثمانية الوصية أن يوصي عند موته بكتبه أو بمروياته لفلان، وأنها تكون عند فلان او عند سفره يوصي إليه بها هذا يقال له وصية وليس معها إذن أيضا ليس معها إذن ما قال أوصيت بأنها تكون عنده ويرويها عني وإنما هو مجرد وصية يعني حفظ وأن تكون عنده فهل يرويها عنه او لا يرويها عنه ايضا فيها الخلاف من العلماء من منع روايتها او الرواية عنه ومنهم من اجازها لان الوصية بانها تكون عنده فيه اشعار بالاستفادة منها فيكون أو تكون الرواية والحالة هذه لا بأس بها لا بأس بها إذا أوصى بأن تكون كتبه عنده فيجوز لمن أوصي له أن يرويها أو أن يروي عنه ما وجده فيها أن يروي عنه ما وجده فيها الأمر الثالث وهو الأخير وهو الطريقة الثامن من طرق التحمل الوجاده وهي أن يجد بخطه رجل من الناس يعرف خطه أن يجد فيه أحاديث يرويها بإسناده يقول حدثنا فلان قال حدثنا وين وهي بخطه هذا يقال لها وجداد وفيها الخلاف أيضا من العلماء من قال إنه يروي بهذا ما وجده بهذا الطريق ومنهم من قال منهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز كما قيل في الذي قبله يعني منهم من منع ومنهم من أجاز والإجازة والجواز فيما إذا عرف خطه وتيقن خطه فيقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان ويسوق الإسناد حتى ينتهي إلى المتن حتى ينتهي إلى المتن فإذا كان متحققا بأن الخط خطه فيضيف إليه قائلا وجدت بخط فلان كذا حدثنا فلان ثم يسوق الإسناد إليه منه إلى, الى منتهاه يسوقه منه إلى منتهاه وقد وجد في مسجد الإمام أحمد من حنبل رحمة الله عليه أحاديث عديدة وجدها ابنه عبد الله بخط ابي ويعبر عنها بقوله وجدت بخط ابي قال حدثنا فلان ثم يسوق الاثنان وهي أحاديث عديدة في مسجد الإمام أحمد وهذا يدل على اعتبار مثل هذا العمل والرواية بهذه الطريقة وأن عبد الله بن إمام احمد كان يروي يروي عن أبيه أحاديث يقول إنها وجدها ووجدها بخط أبي وجدها بخط أبي فيقول وجدت بخط بخط أبي قال كذا وجدت بخطه أنه قال كذا وكذا هذه وجاده وهو رواها على طريق الوجادة رواها على طريق الوجادة وهو يدل على أن من العلماء من اعتبرها عمل عبد الله بن المحمد في هذه الحديث العديدة وإيداعها في هذا المسند العظيم الكبير وهو من زيادات عبد الله بن المحمد على مسند أبيه لأن له زيادات كثيرة منها ما يرويها عن غير أبيه ومنها ما يرويها عن أبيه لكن ما, يرو ما يرويه عن أبيه ليس من الزيادات على المسند لأنه ما دام أنه مرويه عن أمام أحمد فهو, فهو داخل ضمن المسند لكن هذه هناك روايات يرويها عن غير أبيه وأحاديث يرويها عن غير أبيه فهل يتبر لأنها ليست من أحاديث الإمام أحمد أما ما كان على إمام أحمد فسواء كان قال فيه لنا عبد الله عن أبي او الاسناد ابتدأ من احمد بن حنبل قال حدثنا فلان الى آخره كل هذا يعتبر داخل داخلا في المسند ومن الذين قالوا بالاجازه ومن الذين والذين قالوا بالاجازه استدلوا بالوجاهه استدلوا بوجودها في صحيح مسلم مع أنه كتاب اشترط صاحبه في الصحة وقد وجدت فيه أحاديث فيها الوجادة وهي حديث ثلاثة كلها عن شيخي أبي بكر بن أبي شيبة وكلها عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يقول فيها أبو بكر بن أبي شيبة وجدت في كتابي عن فلان قال حدثنا كذا ما قال وجدت في كتاب فلان او بخط فلان وإنما قال وجدت في كتابي فالذين قالوا بأن الوجاده لا يعمل بها لا تتخذ طريقا للرواية اعتذروا عن صنيع الإمام مسلم بعذرين واجابوا عنه بجوابين أحدهما أن الإمام مسلم أخرجها من طرق أخرى فلم يكن مختصرا على الوجاده بل هذه الحادث رواها من طرق أخرى غير الطريقه التي فيها الوجاده والجواب الثاني أن هذا ليس من قبيل الوجاده المختلف فيها لأن الوجاده المختلف فيها هي أن يجد بخط غيره وأما هذا فإنما وجد بخطه ووجد بكتابه وقد يثبت الإنسان الكتاب الحديث في كتابه وينساه في ذهنه من حيث الحفظ لا ياتي على باله لكنه حفظه في كتابه وقد عرفنا فيما مضى أن الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب ضبط صدر وضبط كتاب فقد يضبط في كتابه وينسى ما ضبطه في صدره فمثل هذا لا يعتبر من قبيل الوجاده التي فيها الخلاف لانه وجد بخطه وبكتابه هو وانما افهم في الامر انه ذهب عن باله ذلك ولكنه مودع في كتابه فلم يحصل او تخلف عنده ضبط الصدر بالنسبة لهذه الاحاديث و... اي أبو بكر أبي ش... شيخ الإمام مسلم و... وهو... وهو... وهو قد أثبتها في كتابه فهذا لا يعتبر من قبيل لان لأن الوجادة يجد بخط غيره وفي كتاب غيره أما أن يجد في كتابه هو شيئا أثبته وهو محتفظ بكتابه ولكنه ذهل ونسي ما كان يحفظه في قدره فتخلف حفظ الصدر وبقي حفظ الكتاب، فما احتج به من عمل الإمام مسلم لا يصلح دليلا على الوجاده لأن مسلما ما, ما روى شيئا وجده الراوي بخط غيره وإنما روى احاديث ثلاثة عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شابه يقول في كل منها وجدت في كتابي كذا وكذا وجدت في كتابي عن فلان قال حدثنا فلان ويسوق الإسناد إلى آخره فلا يعتبر هذا من قبيل الوجادة المختلف فيها ونقرأ الآن الأبيات و يعني نعرف ما اشتملت عليه مش يقول في الأول هذا من غير إذن السادس الإعلام السادس من طرق التحمل الاعلام رواية نحو هذا نحو هذا يعني إعلامه بأن هذا روايته من غير أن يقترن هذا الإعلام بإذن ولهذا قال من غير إذن هذا يعني من غير أن يكون هناك إذن صاحب صاحب الإعلام إعلام ليس معه إذن بالرواية فينحو هذا روايتي من غير إذن هذا يعني من غير أن يكون هناك إذن صاحب هذا الإعلام فهو مجرد اخبار لا إذن فيه هذا هو تعريفه عرفه بهذا التعريف وهو اخباره بروايته او ان هذا روايته من غير ان يضيف الى ذلك الاذن لمن اعلمه بان يرويه عنه نعم صححوا وقيل لا وأنه يروي ولو قد حصل وصححوا الغاءه يعني الغاء الروايه يعني العلماء صححوا الغاء الروايه بهذه الطريقه لانه ما وجد اذن وقيل لا يعني لا يلغى بل يروى ولو كان المخبر أو المعلم قد حضل يعني ولو قال لا تروي عني فإنه يروى عنه لأن كونه قال هذا كتابه هذا كتابه فإنه يصح أن يروى عنه أو قال هذه روايته عن فلان فيصح أن يروى عنه يصح ان يروى عنه نعم <تصفيق> <تصفيق> ثم ذكر ان هذا الخلاف الذي جرى في الاعلام من حيث المنع والجواز يجري في الوصيه والوجاده يجري في الوصيه والوجاده والمنع فيهما مقفي يعني مثل ما قالوا في في, في الاعلام صحه الإلغاء فكذلك أيضا المنع قفية أي تبع وأثر فهذا مثل ما قالوا في الأول صحح الغاءه أي الغاء الروايه بطريقه الإعلام فكذلك أيضا المنع قفية أي تبع فيما يتعلق بالوصية والوجادة أي هو نعوفه ما بعده؟ ثم ذكر السيوطي أن هذا الخلاف انما هو في الرواية يعني هل يروى عنه بهذه الطريقة أو ما يروى؟ أما من حيث العمل فيقول السيوطي أن أن الذي هو معتمد والذي يراه وجوب العمل. بما جاء من هذه الطرق التي هي الإعلام والوصية والوجاده فيعمل الإنسان بما وجده أو أعلم به أو وجده في كتاب من أوصى إليه به إلى صح السند من شيخه إلى منتهى لأن العمل يتوقف على الصحة بخلاف الرواية فإن الرواية هو ما هو صحيح وما هو ضعيف الرواية تكون لما يصح وما يضعف لما يقبل وما يرد وأما العمل فيتوقف على الصحة لأنه لا يعمل إلا بما هو مقبول وبما هو ثابت ويقول إذا صح السند يعني من ذلك الذي أعلمه أو من ذلك الذي أوصى له به أو وجده بخطه يعمل بمقتضى ما ورد إذا صح السند من ذلك الشيخ الذي أعلمه أو أرصى إليه أو وجده بخطه إذا صح السند من ذلك الشيخ إلى نهايته فإنه يعمل به لأن العمل يتوقف على الصحة وإذا لم يصح فإنه لا يعمل به إذا لم يصح فإنه لا يعمل به لأن الرواية تكون في ما يصح وما لا يصح والأعمل لا يكون إلا بما صح بعدها يقال في وجادة وجدت بخطه وإن تخلت هذه هذا بيان كيفية الرواية أو الإضافة إلى من أثر عنه أو من وجد عنه ذلك الشيء الذي سيرويه يقول وجدت وجدت بخط فلان وإذا كان هذا إذا كان مطمئنا وواثقا بأن هذا خطه يقول وجدت بخط فلان وجدت بخط فلان أما إذا كان ليس يعني واثقا وليس مطمئنا لأن هذا الخط خطه وإنما فيقول ظننت أو أظن وجدت فيما اظنه خط فلان وجدت فيما أظنه خط فلان وإن تخل يعني يعني يشك أو يعني لا يجزم لأن خال بمعنى ظن وإخال بمعنى أظن إخال بمعنى أظن وإن تخل, وإن تخل يعني إن تشك أو تظن فقم ظننت يعني ما تجزم فإن خال كذا بمعنى ظن كذا وما إخاله كذا يعني ما أظنه كذا وان تخل يعني تظن ولا تجزم ولا تثق ولا تكون واثقا ومطمئنا بان هذا خط فلان فتقول بننته يعني وجدت بما اظنه خط فلان او بخط فلان فيما اظن انه خطه فهو لا يجزم اما اذا كان جازما يقول وجدت بخط فلان واذا كان غير جازم وليس مطمئن بأن الخط خطه عند شك فيه فيقول وجدت فيما أظن انه خط فلان أو فيما ظننت أنه خط فلان نعم في غيري قال ما لم تفتبي في غيري في اللي وقال في وجازة وجدته لخصه وإن تخضننته بغير خط قال ما لم تختدي في نصفة تحرق فيه تصيب. وهذا وهذا فيما إذا كان الإنسان له في كتاب يعني في كتاب له من مؤلفاته أو مؤلفات إنسان فإنه عندما يأزو إليه يقول قال فلان يقول قال فلان يعني عندما يعزو الى انسان في كتاب من كتبه يعزو اليه بان يقول قال فلان في كتابه كذا قال فلان في كتابه كذا فهو يعبر بقال ولا يعبر بعن العبارة قال بغير خط قال بغير خط قال ما لم ترتبي ما لم يرتب بان هذا مؤلف لفلان اما اذا كان يشك بان المؤلف مؤلفه ولا يطمئن بانه مؤلفه او انه فيه مقدوح فيه يعني وليس بثابت ان هذا الكتاب لفلان فلا يضاف إليه لا يضاف اليه وانما يتحرى اذا ارتاب في نسخه يتحرى حتى يتوصل الى نتيجه في غير خط قال ما لم ترتبي بنسخة تحر فيه ما لم فيه تصبي تحر فيه تصبي يعني أنه إذا كان مرتابا بنسخة منسوبة إلى شخص معين فإنه يتحرى الصواب في هذا فإن كان يعني لا لبسه ولا إشكال في أن الكتاب كتابه فيقول عنه قال او إذا كان غير مطمئن يمكن أن يبين الحقيقة إما أن لا يعزو إليه او يبين الحقيقة يقول الكتاب المنسوب إلى فلان وفي الكتاب المنسوب إلى فلان أو قال فلان في الكتاب المنسوب إليه لأن هذا يشعر بالعدم الجزم بنسبة الكتاب إليه فيكون في في الريواية في, في, في الاضافة اليه شيء يبين الواقع وكله منقطع ومن اتى بعمل ذلك او بأفضل اتداء وكله منقطع لان ما دام انه ليس فيه رواية ما دام انه ليس فيه يعني اتصال يعني يعتبر كلهم منقطع لان كون وجد بخط فلان وجد بخط فلان قد يجد بخطه وهما ادركه يعني خط فلان معروف يعني شخص متقدم بينه وبينه عشرات السنين لكن خطه معروف هذا خط فلان مثل ما يعرف الآن يعني الذين لهم معرفة بالمخطوطات هذا خط فلان وهذا خط فلان هذا خط من الحجر وهذا خط السيوطي وهذا خط السخاوي وهذا خط كذا يمكن يقول يسير وجدته بخط فلان وجدت بخط فلان يعني في نسخة منسوبه إليه او شيء بخطه يقول وجدته فيهم انقطاع قد يكون مسافة طويلة فاذا عبر عنه بقال يعني قال فلان فيما وجده بخطه لا بأس بهذا التعبير أما أن يعبر عنه ويكون هذا الشخص محتمل اللقاء فان هذا يوهم التدليس بان يفهم بانه سمع منه اما اذا لم يدركه فالامر في ذلك يكون اسهل لانه يكون واضح عن فلان الامر فيه يكون سهل لانه ما ادرك وهذا عنه فيما وجد من كتابه لكن الإشكال فيما إذا كان اللقي ممكن والسماع ممكن ويعبر بعن فيوهم فيوهم السماع فيكون هذا من قبيل التدريس وأشد من ذلك وأعظم من ذلك لو قال أخبرنا أخبرنا فلان أخبرنا فلان وهو ما أخبره فإن هذا خطأ وقد يكون من قبيل الكذب إذا تعمده الإنسان وقد يفعله الإنسان جاهلا ولكنه مجازفة فالتعبير بأخبرنا فيما لم يسمعه منه وفيما وجد بطريق الوجاده هذا خطأ قبيح شنيع، لأن فيه إضافة شيء إليه لم يحصل منه الإخبار به الإخبار به فإن يقل فمسلم فيه سرع وجادة فقل أتى من آخر فإذا قال قائل ممن يرى الاحتجاج بالوجادة واعتبارها ويستدل بأن مسلما وجد في صحيح حديث الوجاده وكتابه اشترط فيه الصحه فاذا هذا يدل على صحة الوجاده قال فقل جاء من آخرة، يعني اتى من آخر يعني ليس الحديث جاء من هذه الطريق فقط وإنما جاء من طرق أخرى ساقها مسلم غير هذه الطريق يعني وجد طرق متعددة واحد من هذه وجادة والباقي لا وجاده فيه إذن ليس التعويل على الذي فيه الوجاده بل التعويل على المجموع وعلى غيره مما ذكره في كتابه من الطرق الأخرى لنفس الحديث التي ليس فيها ليس فيها وجادة والجواب الثاني أن الإمام مسلم ما روى في صحيحه وجادة او شيء جاء عن طريق الوجادة التي هي محل الخلاف لأن الذي فيه خلاف يجد بخط غيره ولحديث في صحيح مسلم الثلاثة كلها عن شيخ أبي بكر من أبي شيبة وفي كل منها يقول أبو بكر من شيبة وجدت في كتابي في كتابي كتابه هو ما وجد عند غيره وانما وجد بخطه وبكتابه الذي هو يرويه وقد عرفنا أن الضبط ضبطان ضبط صدره وضبط كتاب فضبط الكتاب موجود عنده يعني يحافظ على كتابه من حين كتابته إلى حين روايته وقد لا يضبط في صدره لكنه يضبط في كتابه فيكون لهل عن باله يعني تلك الاحاديث واعتمد على ما وجده في كتابه واعتمد ابو بكر بشيبة على ما وجده في كتابه هو اذا لا حجة لمن قال بأن في صحيح مسلم دليل على اعتبار الوجاده لأن أولا المسلم ما اقتصر على هذا الطريق بل جاء من طرق مخاء وثانيا أن مسلما ما روى عن غيره وجادة وجدها شخص بخط غيره وإنما الذي فيه أن شيخا من شيوخه وهو أبو بكر من ابي شيبة وفي ثلاثة أحاديث وردت في صحيح مسلم يقول فيها أبو بكر من ابي شيبة وجدت في كتاب عن فلان قال فلان كذا وكذا وجدت في كتاب عن فلان أنه قال كذا وكذا ويسوق الاسناد إلى آخره وبهذا نكون انتهينا من الطرق الثمانية للتحمل وهي السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ والمناولة والكتابة والاجازه والإعلام والوصية والوجادة